بوك تو تريدك ثلاثون ثلاثون في المطعم اثنين في المطعم اثنين أريد واحد عصير تفاح من فضلك واحد عصير تفاح. أريد واحد عصير ليمون. من فضلك واحد عصير ليمون. أريد واحد عصير طماطم. من فضلك واحد عصير طماطم. Mi ŝatus unu glason da ruĝa vino uridu ke senbiven ahmar min fodlak ke es ahmar mi ŝatus unu da blanka vino uridu ke senbiven objd min fodlak ke es nebit objond mi ŝatus da uridu. قنينة شامبانيا من فضلك قنينة شامبانيا شوفي شاتاس فيشون هل تحب السمك هل تحب السمك شوفي شاتاس بواجون هل تحب لحم البقر هل تحب لحم البقر شوفي شاتاس بوركارجون هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ مش أريد شيئا بدون لحم. من فضلك شيء بدون لحم. مش توس لجومبلادون. أريد طبقة خضروات مشكّلة. من فضلك طبق. خضرات مشكلة. مش أتسئن نالونج داورنتن. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل. شو فيش أتسئن كونريزا؟ هل تحبه مع الأرز؟ هل تحبه مع الأرز؟ هل تحبه مع المكرونه؟ هل تحبه مع المعكرونه؟ هل تحبه مع البطاطس؟ هل تحبه مع البطاطس؟ لا يعجبني طعمه لا يعجبني طعمه لا مانجو estas مالفارما الطعام بارد الطعام بارد تيون مين بنديس لم اطلب هذا ما طلبت هذا Corla testoì, cai libro.